الرسول الله للرسول طه النبي المعصوم صلواتي علي يا عابد الغيب صل على الرسول طه النبي المعصوم صلواتي علي صل للرسول الرسول طرجع لك للرسول صل على الرسول بالقوي ليدا ما تلقى شيء شيءك صلواتي عليك يا عبد الله صل على الرسول صا النبي عاص صلواتي عليك تأتيك نفحاتا بصل الرسول تهديك خيراتا بصل الرسول عملك بركاتا بصل للرسول ماكذب زكاة صلواتي عليه علي اربيا المنشى مرفوع من فضل الكريم زياده الله دو وطاب الصحيح فوق العدد باه عليه عبده الغيور صل على, على الرسول طال النبى المصطف صل عليه أحب النبى الحباوى ناصب المصطف حباى النبى الحباوى الغيور حباى الكريم ما Sajátú, jár a muslim, بخلوا قاع والشمس الشمس شبال شقالو البيل و جل جل عليه يا عبد الرحمي صلي على الرسول الله بنماح صلواتي عليه <تصفيق> إنما في جل أنكبوه أيت أجي. حي روحي احيا نور النبي <سؤال> الكريم <سؤال> هو جده النار ارمى عليه ضائمي. فاطب الغذيري. علي يا غراني. على طائف القعال. حيامي تحريكي. صلواتي علي يا صل على الرسول النبي المعصوم. <تصفيق> <تصفيق> és a kis redő, A szülőhelyünkben, a يا ما تنبر الهادي تصلح للجميع وتهدي حسادين صواتي عليه يا حبيب الغريب صل على الرسول طه النبي المصطفى سلام عليه صليت والسلام عليك يا الهادي بعد ما صل <متقل> بسمكناك ما حكى حديث ما تغير واجي تصلح لك يوم وتريح صلواتي عليها لا يدري يوم على الرسول صلنا بالله Oh <laughs> my <speaking> <speaking> ¡Gracias! Um... NAMASTE ص <تصفيق> و علىليك واللاص <ورصح> بما <بمور. تصفيق>